غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَى هُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ